إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاءتها فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى